أعوذ ب ا ل ل ه م ن الله ش ي ط ا ا ن ر براءة ج ي م من ل ل ورسوله إلى ا ل ذ ي ن ع ه د ح م ن ا ل م ش ر ك ي ن فسيحوا في ا ل أ ر ض أ ر ب ع ة أ ش ه ر واعلموا انكم غير معجز الله و أ ن الله مخزي الكافرين و أ ذ ا ن من الله ورسوله إ ل ى الناس يوم الحج ا ل أ ك ب ر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 وبشر َِ الذين ََِّ كفروا َُ بعذاب ألي ٍِ اليم ٍ إ ِ ل َّ ا الذين ََِّ عاهدتم َُْ من َِ المشركين َُِِْْ ثم َُّ لم َْ ينقصوكم َُُُْْ شيئا َْ ثم َُّ لم َْ ينقصوكم َُُُْْ شيئا َْ ولم ََْ يظاهروا َُِ عليكم ُْْ أ َ ح َ د ا ف أ ت م و ا اليهم عهدهم إ ل ى مدتهم إ ن الله يحب المتقين ف إ ذ ا سلخ ا ل أ ش ه ر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمون وخذوهم واحسروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه و ن ع و ذ بالله من ش ر و ر أ ن ف س ن ا ومن س ي ئ ا ت أ ع م ا ل ن ا م ن ي ه د ه الله فلا مضلل ه و م ن يضل فلا هادي له و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده و رسول ه صلى الله عليه وسلم وبعد ف إ ن مكتب الخدمات وكذا م ظ ا ف ة المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر قد أ خ ذ على ع ت ق ي ه م ا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى تسهيل أ د ا ء فريضه الجهاد على ا ل ا خ و ة العرب الوافدين لهذه ا ل أ ر ض ا ل م ب ا ر ك ة ومن ذلك الخدمات التي يقدمها المكتب والخدمات التي تقدمها ا ل م ظ ا ف ة هنا ومن ج م ل ة هذه الخدمات ا ل ت و ع ي ة ا ل ج ه ا د ي ة والتثقيف الجهادي للمجاهدين ولذلك ف إ ن ا ل م ض ا ف ة كانت في المرات ا ل س ا ب ق ة و ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يوفقنا لاحقا في المستقبل لتثبيت هذه ا ل م ا د ة ولتعميق الوعي الجهادي لدى المجاهدين ا ل ع ر ب ولذلك ف إ ن ه ا تنتهز ف ر ص ة وفود العلماء لهذه ا ل أ ر ض وتحاول أ ن تلاقيهم بالشباب المجاهدين عسى ان يستفيدوا من علمهم وينهلوا من تجربتهم وعلى ر أ س العلماء العاملين المجاهدين في هذه ا ل أ ر ض نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أ ح د ا شيخنا الفاضل الدكتور عبد الله عزام وفي هذه ا ل أ م س ي ه التي نسال الله أ ن يبارك فيها يلتقي بكم في هذه ا ل م ح ا ض ر ة عسى أ ن ننتفع وينفعنا الله سبحانه وتعالى بها إ ذ له ا ل ت ج ر ب ة ا ل س ا ب ق ة لنا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 و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله بلغ ا ل ر س ا ل ة و أ د ى ا ل أ م ا ن ة ونصح ا ل أ م ة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم وبعد فيا أ ي ه ا ا ل أ خ و ه ا ل أ ح ب ة السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته يقول الله عز وجل وهو اصدق القائلين هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف ب ي ن ه إ انه عزيز حكيم يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال انكم منكم عشرون صابرون يغلبوا م ئ ت ي ن وانكم منكم م ئ ة يغلبوا أ ل ف ا ب إ ذ ن الله والله مع الصابرين من نعم الله عز وجل ان جمعكم هذا الجمع ونحن لا نعرف في هذا القرن ت ج ر ب ة أ و حادثا تجمع فيه من الجنسيات على الجهاد أ ك ث ر من هذا التجمع لم يحصل في الأخيرة الكرون بعد أ ن مزقت ا ل أ ر ض ومزق التفكير ا ل إ س ل ا م ي نفسه واصبح ا ل إ ن س ا ن يرتبط بجبل أ و بواد أ و ب ق ر ي ة أ و ب م د ي ن ة ويظن أ ن ا ل إ س ل ا م يجب أ ن ينتصر في هذه ا ل ق ر ي ة وليس عليه خارج هذه ا ل ق ر ي ة فروض ش ر ع ي ة ولا ن ص ر ة المسلمين ولا الهبوب ة والنفير ة للوقوف بجانبهم أ و ل م ر ة يتجمع فيها المسلمون من كل مكان وبهذا العدد وتحت ر ا ي ة الجهاد وتحت أ ز ي د الطائرات ودوي المدافع وفوق ا ل أ ر ض التي تتفجر براكين ما ر أ ي ن ا مثل هذا التجمع فالحمد لله أ و ل ا و آ خ ر ا وهذا فضل من الله عز وجل فضل عظيم وهو منه و إ ل ي ه ليس منا شيء وليس لنا شيء وليس فينا شيء إ ن م ا الفضل و ا ل ن ع م ة و ا ل م ن ة من الله له الحمد في ا ل أ و ل ى و ا ل آ خ ر ة وله الحكم و إ ل ي ه ترجعون هذه ن ق ط ة ف أ ي واحد يرى نفسه في هذا الميدان فليحمد ا الله عز وجل أ ن اختاره لحمل رسالته ولتبليغ دعوته وعددكم يساوي واحد على مليون من ا ل أ م ه ا ل إ س ل ا م ي ة من كل مليون شخص جاءنا شخص واحد فان يختارك الله عز وجل من مليون هذه من أ ك ب ر النعم عليك و أ ك ب ر فضل يمن الله به على ا ل إ ن س ا ن وعلى القلب المؤمن أ ن يختاره للجهاد فهدى الله الذين آ م ن و ا لما اختلفوا فيه من الحق ب إ ذ ن ه والله يهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم هذه نحوه ع ظ ي م ة جدا أ ن يصطفيك الله عز وجل من بين مليون إ ن س ا ن من أ ج ل أ ن تحمل رسالته للعالمين ليس بعد هذا الشرف شرف وليس بعد هذا العز عز أ ب د ا ا ل ق ض ي ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن ك م ا ل آ ن في ق م ة سلام ا ل إ س ل ا م ف أ ن ت م تطلون عن ا ل ب ش ر ي ة من علم والذين يرتفعون يجب أ ن يرتفعوا ب أ ج س ا م ه م و أ ر و ا ح ه م وتطلعاتهم ب وقلوبهم ب ونفوسهم ومشاعرهم يجب أ ن يترفعوا عن عالم ا ل أ ر ض عن سفسافها عن التنازع على مال بسيط أ و على منصب تافه أ و على غرض قريب لو كان غرضا لو كان, سفراً لو كان غرضا عرضاً قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه فيجب أ ن تكون أ خ ل ا ق ك م أ خ ل ا ق المجاهد المترفع فعلا عن واقع الطين والذي نجاه الله عز وجل من مستنقع الشهوات من مستنقع التنازع على الدنيا وعلى حطامها وعلى تافه أ م و ر ه ا وعلى سفساف ما يتنازع عليه الناس يجب أ ن يترفع عن هذا ل أ ن ك م أ ن ت م وضعتم أ ر و ا ح ك م على أ ك ف ك م و ر أ س م ا ل ك وهي الروح و أ غ ل ى شيء عندك هي الروح ف إ ذ ا كنت تريد أ ن تضحي بالروح فكل ما دون الروح أ م ر سهل ويسير وجلل فانظر في أ ي مكان أ ح ل ق الله عز وجل وانظر ج ل و ا ل م س ؤ و ل ي ة التي وضعها بين يديك قد أ ه ل و ك ل أ م ر لو ف ط م ت له فارضا بنفسك أ ن ترعى مع الهمل ا ل آ ن أ ن ت في مكان عال ي لا يجوز أ ن تنزل إ ل ى مستوى رخيص بسيط فتتنازع على أ م و ر ت ا ف ه ة أ م و ر الدنيا والدنيا كلها قدستها قد بقدمك يوم أ ن سرت صعدا إ ل ى ا ل ق م ة ا ل س ا م ق ة وبلغت ذ ر و ة ا ل إ س ل ا م ا ل ق ض ي ة التي بعدها نحن ا ل آ ن نخدم أ ع ظ م ق ض ي ة إ س ل ا م ي ة في هذا القرن يعني ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة لم تبلغ م ن ز ل ة تتنفس فيها ا ل ص ع د ا ء وتنفس فيها عن آ ل ا م ه ا ا ل ح د ي ث ة وتستروح أ ر ج ا ل آ ف ا ق العليا بعد أ ن عاشت م ح ط م ة ذ ل ي ل ة عبر قرنين من الزمان من ه ز ي م ة إ ل ى ه ز ي م ة ومن انهيار إ ل ى انهيار ومن تحطيم الى تحطيم ومن ب ق ع ة الى ب ق ع ة وتتلقى المصائب والضربات من كل صوب ومن كل حد والله يعني اليوم وانا اريد ان اضرب اكتب اضرب مثالا عن ماسي المسلمين فكتبت فلسطين تشاد ع د م السودان اليمن ما الى ذلك ثم وجدت أن, كل ان الورقه لا تتسع لتسميه اسماء البلدان التي ذبحت لانها مسلمه لا تستطيع حيثما صرحت نظرك مذابح ماسي الام عميقه جراح غائره الامه ا ل ا س ل ا م ي ة تقطع اوصالها وتمزق اشياءها وما نقموا منهم إ ل ا أ ن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الله عز وجل ساق الجهاد ا ل أ ف غ ا ن ي ليثبت للمسلمين على أ ن الذي يتوكل على الله عز وجل فهو حسبه عمليا وحتى يعيد ق ض ي ة ع ق ي د ة التوكل على الله عمليا في نفوس المسلمين بمثل حي شاخص أ م ا م ه الله عز وجل اختار شعبا اميا م ت أ خ ر ا تكنولوجيا ع د د ه السكاني قليل فقير من ا ل نواحي الموارد والدخل امي اكثر من تسعين ف ا ل م ئ ه منه اميون ليس عندهم مصانع سلاح ادخله في م ع ر ك ة مقابل أشرس قوة في الأرض ما من جرائم ارتكبها جيش في العصر الحديث أ ك ث ر من جرائم الجيش ا ل أ ح م ر وما دفع شعب من الشعوب أ ك ث ر من المسلمين الذين حكموا تحت الاتحاد السوفياتي ت ي يعني ل ا ح ا ا د ل س و ف ت ستالين ي في أيام ستالين ولينين ذبح 26 مليون من المسلمين كان عدد المسلمين 42 مليون تناقص إ ل ى 17 مليون أ ي ا م لينين مستالين في م د ة 25 ع ا م ا يعني كل عام يقتل أ ك ث ر من مليون ع م ل ي ة ا ل إ ب ا د ة لمبادئهم ا ل ت ص ف ي ة ا ل ج س د ي ة يعني كانوا ي أ خ ذ و ن هذا استا لي ما شهدت ا ل ب ش ر ي ة مجرما مثله يضع شعب القفقاس كله ي أ خ ذ زروعه ي أ خ ذ حنطته المواد ا ل غ ذ ا ئ ي ة ووضعه في المعتقلات ويغلق عليه المعتقل حتى يموت جوعا ويتركه بلا طعام و م و ت جوعا ويموت ا ل أ ب قبل ابنه ف ي أ ك ل الابن لحم أ ب ي ه حتى يحافظ على حياته أ ي ا م ا ثم تموت ا ل أ م ف ي أ ك ل ه ا الابن وهكذا أ ك ل و ا هذا دهان, دهان الجدران كانوا ي أ خ ذ و ن ه بعشرات ا ل ل أ و ف ب ا ل أ ل و ف بالطائرات ويلقونه م في سيبيريا درجات ا ل ح ر ا ر ة تصل إ ل ى أ ر ب ع ي ن أ و خمسين د ر ج ة تحت الصفر يتجمدون م و و ن ت ا ي ت ج م د يتركهم بلا طعام بلا كغطاء بلا م أ و ى حتى يموتوا إ م ا بردا و إ م ا جوعا ف ا ل م س ل م و ن في كل يعني كل تحت حكم الاتحاد السوفياتي ضحوا و أو ا د ف ع يعني تكاليف ض خ م ة و أ ث م ا ن ب ا ه ظ ة جدا من أ ع ر ا ض ه م من أ ج س ا د ه م من دمائهم و أ م و ا ل ه م منعوا عنهم المصحف المصحف كان في القانون ا ل س و ف ي ت ي من أ ل ق ي القبض عليه وعنده في البيت مصحف يسجن ه أ ر ب ع سنوات فالمصحف منع منعت ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة منعت ا ل ص ل ا ة في ج م ا ع ة منعت المظاهر ا ل ش ر ع ي ة منع اللباس فدفع الشعب المسلم في قفقاسيا وطشقان وتركستان ا ل غ ر ب ي ة د ف ع و ا يعني من التضحيات الكثير الكثير لكن في داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن زادت التضحيات وبهضت التكاليف في الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل ث ا ن ي ة اكثر ضحايا في حرب من الحروب كان في الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل ث ا ن ي ة كل ما بين كل ع ش ر ة تجد منه مشوها م او معوقا في افغانستان بين كل س ب ع ة تجد معوقا او مشوها ف ق ت الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل ث ا ن ي ة ك ب ق ع ة ارض لا نعلم ب ق ع ة في الارض كلها قد دمرت قد دمرت أ ك ث ر من أ ف غ ا ن س ت ا ن و أ ل ق ي عليها من المتفجرات ما لم يلق على أ ي ق ط ع ة أ ر ض أ ب د ا يعني هذه الصواريخ الأخيرة التي أ خ ي ر ة ا ل يستعملونها سكودا ب ي وزن الصاروخ خمس ونصف ا خمس طن يضيد على قطر كيلومتر واحد ويحطم زجاج السيارات في د ا ئ ر ة قطرها خمسه كيلومتر ف الان م ش ك ل ة الالغام عشر الى ثلاثين مليون لهم الان في افغانستان, أفغانستان. وبعض ه الروس يعلمون به وبعضهم لا يعلمون أ ي ن هو ا ل آ ن هكذا كانت تنفر الطائرات الغام ك ا ل ج ر ا د ة مثل ب ل ا س ت ي ك ي ة وتنفجر بالصوت لا ح ا ج ة أ ن تطا عليها إ ذ ا مررت بجانبها تنفجر عليك ومع ذلك رد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا و ت ف ى الله المؤمنين القتال ما كنا نحلم في العام الماضي مثل هذه ا ل أ ي ا م أ ن ن ا بعد س ن ة سنصل إ ل ى هذه ا ل ن ت ي ج ة أ ن روسيا تضطر مذعنه خ ا س ر ة ذ ل ي ل ة أ ن تجر ف ي ا ب الخزي والهوان و أ ن تبوء بالخذلان والخسران وتعلن أ م ا م العالم الاهم و أ و ل أ م س أ ع ل ن و ا رسميا أ ن ن ا سننسحب قبل خمس ع ش فبراير ش ن د ن مطار شندند اكبر مطار و أ ك ب ر ق ا ع د ة في ا ل م ن ط ق ة في داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن هذا فيه طائرات وصواريخ كانت تعدها للخليج ا ل ط ا ئ ر ة من شندند الى الخليج خمس عشر د ق ي ق ة فقط الصاروخ يستطيع ان يضرب ابو ظبي ويضرب ا ل س ع و د ي ة من شندند نعم الان ب د أ ت تنسحب منها واخان التي اعدتها من اجل ان تكون م ز ر ع ة صواريخ عابره ل ق ا ر ا ت انسحبت منها ك ل ا ديني اللي هي ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة تعتبر في داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن بداوا ينسحبون منها وكما قلت في خ ط ب ة ا ل ج م ع ة يحدثني احد السياسيين الطيبين رجل فاضل في أ م ر ي ك ا قال أ ن ا جالس في اجتماع هذا ك ا ر ل و ت ي مع وزراء الدفاع لا ادريس م عنه م ب ا ش ر ة منه او على التلفزيون يعني إراءة يقولون ع ن ي ي اراءه له يبدو ان غربتشوف ب د أ يغير سياسته تجاه الغرب فاشار الى المجاهدين قال هؤلاء ان ل ذ ي اجبروا غربة شوف ان يغير سياسته تجاه الغرب, الغرب. الان غير الموازين ا ل د و ل ي ة كلها كل ا ل ن و ا ز ي ن في الدنيا ا ل آ ن اختلت بلغت ا ل آ ن ا ل أ ك ا د ي م ي ا ت ا ل ع س ك ر ي ة تدرس فيها ظ ا ه ر ة الجهاد الاغاني الجهاد الاغاني جعل غ ر ب ا ت ش و ف يتراجع عن ا ل ش ي و ع ي ة نفسها نعم ولذلك ي ر ي د ان ي ر ج ع كما رجع الصينيون بعد م و س ت و م الان رجعوا الى امريكا والى الصله بالغرب هو يريد ان يفتح الابواب امام الغرب ويجعل روسيا والمعسكر الشرقي يريد ان يجعلها دم و مثل الدول ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة ا ل غ ر ب ي ة وذلك لان غربتشوف من خلال الجهاد في افغانستان ادرك ان الانسان لا يستطيع ان يعيش بلا دين لا يمكن و ل ا ي م ك ن بأمة أ ن تحافظ على وجودها أ و تستمر في مسيرتها بدون أ ن يكون لها ع ق ي د ة تجتمع ر ت ت ب ط عليها وترتبط بها ولذلك لعندما ب د أ ت أ ذ ر ب ي ج ا ن تتحرك وتاجكستان تتحرك بدا مظاهرات في تاجكستان تاجكستان تركستان ا ل غ ر ب ي ة و كيف قامت هذه المظاهرات مظاهرات في روسيا منذ خمسين عاما ما سمعت مظاهرات روسيا كيف قامت طوله هذه السنوات العشر ونور الجهاد وناره يذيب الثلج عن هذه الاجسام التي تجمدت طويلا وذهب الثلج وبدات الاجسام الاسلاميه التي تعيش داخل الاتحاد ا ل س و ف ي ت ي تتحرك وتشعر بذاتيتها وتعود إ ل ى هويتها و ب د أ المجاهدون من خلال الجسور ا ل م ف ت و ح ة يدخلون المصاحف والكتب ا ل إ س ل ا م ي ة باللغه ا ل ر و س ي ة يوصلونها للمسلمين في داخل الاتحاد ا ل س و ف ي ت ي حدثني ح د الشباب قال المجاهدون دخلوا, في داخل المجاهدون دخلوا في داخل الاتحاد م ج ه د دخلوا داخل و ن ل ا ا في السوفياتي وصلوا يعني واحد منهم حدثني بنفسه قال انا وصلت قرب بخارى ف ا م ر أ ه ر أ ت اناسا غريبين في بستان ثم عرفت بعد ل ئ ك ن هؤلاء م ج ا ه د و ن من أ ب ان س ت ا ن ق ا ل ت لهم أ ر ي د أ ن ت ح ض ر و ا لي م ص ح ف ا ف ح م ل ويجب مصحف وفي المرة التي ان ي ك و ا لدينا ل م ر أ ل مسحفا و ح ل ي ت ه ا ل يكون ه لدينا ا هذا م فخلعت ه مسحفا رفضت أ ن ت أ خ ذ ه ا و أ ل ق ت ه ا عليهم ثم ولت ظهرها ا ل آ ن يعني في المظاهرات التي حدثت في تاجكستان ق ت ل م ئ ا ت من المسلمين في ا ل ف ت ر ة ا ل أ خ ي ر ة خلال شهرين ثلاث واضطرت ا ل د و ل ة أ ن تسمح ل ل إ ذ ا ع ة أ ن ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن الكريم م ن ع والاذان ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة أ و ل م ر ة من سبعين عاما عندما ب د أ ت الحوادث في أ ذ ر ب ي ج ا ن فكر هذا غربتشوف كيف يمكن أ ن نوقف هذا الزحف ا ل إ س ل ا م ي هم يخشون أ ك ث ر ما يخشون من الولايات ا ل إ س ل ا م ي ة في داخل الاتحاد السوفياتي فامر غربتشوف بتوزيع ا ل أ ن ا ج ي ل على أ ر م ي ن ي ا ا ل ن ص ر ا ن ي ة وقال لهم هؤلاء المسلمون خطر عليكم ف أ ن ت م كونوا ودافعوا عن نصرانيتكم ا ل آ ن ام غربتشوف تستذهب كل أ ح د إ ل ى الكنيسه اعترفوا بالله عز وجل م د ى عليهم سبعون عاما ان يقولوا لا إ ل ه و ا ل ح ي ا ة م ا د ة س ب ح ا ن ا ل ل ه عما ي ر و ن ماذا ع ل ا م وهم ا ي ق و ل و ن ا ل د ي ن أ و ف ي ا ن الشعوب الدين ع ل ا ق ة تمتص د ن ا ء الشعوب الدين أ و فعندما ي ا ا ن ل ش و ب ي ع ر ا ل م ا ي ا ا ل إ س ل ا م يحرك ش ع د ا يقف أ م ا م الاتحاد ا ل س و ف ي ت ي بل يهزم الاتحاد ا ل س و ف ي ت ي إ ذ ن الدين ليس أ و ف ي ا ن الشعوب إ ذ ن الدين ليس ع ل ق ة ت ن ت ص دماء الشعوب ا ل ع ل ق ة التي ت ن ت ص دماء الشعوب لا د ي ن ي ة قطع ا ل ص ل ة بالله عز وجل هي التي تضيع ا ل إ ن س ا ن وهي التي تجعله ك م ن مهملا وهي التي تجعله جبانا بخيلا يحرص على ا ل ح ي ا ة أ م ا الدين ف إ ن ه يحرر ا ل إ ن س ا ن من كل المخاوف خ ا ص ة المخاوف على ا ل ح ي ا ة والمخاوف على الرزق ل أ ن ه ل ا ثابت في عقيدتنا وما من د ا ب ة في ا ل أ ر ض إ ل ا على الله رزقها وما كان لنفس أ ن تموت إ ل ا ب إ ذ ن الله كتابا مؤجلا احترام العالم、كله. كنت ل ه ك في ط ا ئ ر ة من الطائرات في أ م ر ي ك ا أ ن ا و أ خ من ا ل إ خ و ة ا ل أ خ ابو عبد الرحمن مسؤول كان في ا ل م ض ا ف ة هنا نجلس هاتين ف ا م ر أ ة أ م ر ي ك ي ة نظرت قال أ ن ت م من أ و ل فقال لها ابو عبد الرحمن أ ف غ ا ن س ت ا ن فضحكت وفرحت كثيرا عندما ر أ ت ركبت الاسم على ا ل ص و ر ة ا ل أ ف غ ا ن ي محل احترام العالم كله و ا ل أ ف غ ا ن ي الذين غ ل ب ا ل ر و س وهزموه تمشي في المطار في م ط ا ر ا ت ا ل أ م ر ي ك ي ة يشيرون إ ل ى كيز أ ف غ ا ن ي وهم يقفون إ ع ج ا ب ا واحتراما الشيخ تميم ربنا ي ح ف ظ ه الشيخ تميم معه تذاكر ر خ ي ص ة اسمها نورث ويست في ش ر ك ة اسمها نورث ويست التذاكر يقطعونها من هنا USA. الذي يزور الولايات ا ل م ت ح د ة إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتنقل بين المدن يشتري هذه يشتري ا ل ت ذ ك ر ة بحوالي خمسين دولار بينما زمنها في داخل أ م ر ي ك ا مئتين و ث ل ا ث م ا ئ ة دولار و ا ر ب ع م ا ئ ة فلا بد لهذه التذاكر ا ل ل خ ي ص ة أ ن يمر يوميا يوم في م ح ط ة اسمه مينا بوليس للشرك نفسه ف يوميا يمر الشيخ تميم كل من في الميطار يمر الشيخ تميم صار يوعدن ل ي ه ر ي ر و ه جايه كلهم يره يره ف ر ح و ا لما يرون ى ا ل ش خ ط م ي يقفون له ويحيونه ف وشرطمي تعرفون يعني عنده الله واحد لا إ ل ه إ ل ا هو أ خ ذ و ن لكم م ح ا ض ر ة في التلفزيون ا ل أ م ر ي ك ي في ولايه من الولايات يتكلم ب ا ل ل غ ة ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة بطلاقه فقالوا لهم أ ن ت فلسطيني ما الذي ذهبك إلى... ذهب بك إ ل ى أ ف غ ا ن س ت ا ن قال ذهبت للجهاد ل أ ن ه ذ ا فريضه فقالوا لهم الذين أمريكية يهودية فقالوا له أ ن ت ماذا ستعملون باليهود قالوا سنفرحهم ف <تصفيق> أ ق و ل ا ل آ ن انتقل ل ل إ س ل ا م وجاء ا ل آ ن ق و ة ث ا ل ث ة في العالم لم يعد هنالك العملاقان هنالك عملاق ثالث ظهر هو العملاق ا ل إ س ل ا م ي ل أ ن ب د أ ت ق ض ي ة ا ل إ س ل ا م تطرح في كل مكان في العالم ما هذه ا ل ظ ا ه ر ة والحمد لله رب العالمين ا ل إ س ل ا م في تقدم تقدم عظيم جدا والناس المسلمون تهزهم مظاهر ا ل ق و ة والنصر والناس بطبيعتهم لا يدخلون في دين الله ب س ه و ل ة ولا يلتزمون دين الله بيسر هم ينتظرون معركه بين الفئه تجمع التكاليف وبين الطواغيط وكلما حقق المسلمون خطوه إ ل ى الامام كلما دخل ثوج في دين الله فاذا جاء نصر الله والفتح عندها رايت أ الناس, الناس يدخلون في دين الله افواجا الشيخ عبد المجيد الزلداني أ و ل س ن ة جئت هنا 1981 وقلت عندما أ ذ ه ب إ ل ى م ك ة أ ن ز ل في بيته قلت له يا شيخ عبد المجيد الدراسات ا ل ا س ت ر ا ت ي ج ي ة تقول إ ن ك ف ة المجاهدين ر ا ج ح ة قال لي راجح الى أ ي ج ه ة قلت له منتصرون على الروس قال أ ن ت عبدالله عزام عندك غرام بالاوهام أ ف غ ن ذ ن ا ل أ و هذا ا الأفغان م أنت تحب و ه من أ و ه ا م ك و أ ح ل ا م ك ل أ ن ه اعين الرضا عن كل ع ي ن غضبت ة ق ل له المجاهدون يا شيخ منتصرون لا يصدق الشيخ عبد المجيد و ل م ي ص د الاخوه يصدقون لا في ا ل س ع و د ي ة ولا في ا ل أ ر د ن ولا في أي ج ه ة ه ان ي يصدقون أ هنالك فئه من المسلمين في ا ل أ ر ض واقفه امام روسيا حتى الطيبين حتى المسلمين لا يصدقون أ ن ا اذهب الى المؤتمرات وحدثهم عن ق ض ي ة أ ف غ ا ن س ت ا ن وعن اتصال المجاهدين وعن الكرامات التي تحصل فيقولون الشيخ عبد الله يعني يبالغ في الامر ن ع ما م ي صدقوا والله عز وجل يعني هو الذي أ د ا ر ا ل م ع ر ك ة سبحانه وتعالى ورعاها ووصلنا إ ل ى هذه النتائج و ي و من بعد يوم الشيخ عبد المجيد و غير الشيخ عبد المجيد اقتنعوا أ ن هنالك جهادا اسلاميا خالصا واقفاً أمام روسيا أمام ليس واقفا امام روسيا بل هازم لروسيا يا إخوة لا تعرفون ا ل أ ت ع ا ب التي و م عاناها غربه شوف حتى يقنع الشعب الروسي كيف ينسحب ج ا و ا ي ج ن د ي روسي راجع من أ ف غ ا ن س ت ا ن على التلفزيون الروسي قالوا له كيف حالكم في أ ف غ ا ن س ت ا ن قال عندما نسمع الله أ ك ب ر ن ب و ل على ثيابنا هذا على التلفزيون الروسي ونقله التلفزيون ا ل أ م ر ي ك ي فيلم كامل موجود النساء و ه م يبكين على أ ب ن ا ئ ه ن الذين قتلوا في أ ف غ ا ن س ت ا ن المقابر الجثث الناس الراجعين من أ ف غ ا ن س ت ا ن هذه كلها كان ل ه ك ا يعرضها التلفزيون الروسي من أ ج ل أ ن يستطيع إ ق ن ا ع الشعب الروسي أ ن ن ا مضطرون للانسحاب من داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن ريجان في مؤتمر صحفي كبير قالوا له أ س ل ح ت ك م التي ا ن ت ص ر ت على الروس في داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن أ م المجاهدون قال لهم المجاهدون الذين انتصروا قالوا له هل يستطيع الروس أ ن يواصلوا في داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن قال إ ذ ا أ د خ ل الروس مئة م ئ ت جندي روسي مقابل المجاهد يمكنهم أ ن يستمروا بدون ه ذ ا لا يمكن م ق ا بدون ل و ا ح ل ي ي س هذا ع ي في فقط أ م ر ي ك ا ف ر ن س ا ب ر ي لا ن يمكن جامسعود قبل ثلاث سنوات عمل عملية عملية ف يقول رمضان احمد شاه ل أ ا واذا برجل فرنسي عالم اجتماع مع زوجته يمشون ق ط ع و ن جبال و والأرض ر س السبعة السماء ت ا ن معلقين بين ي حتى ي س أ ل و ن ي عالم اجتماع اسمه أ و ر ف ي ن وزوجته قال جنوا وجلسوا معي أ ر ب ع ساعات كيف فتحت بشور قالوا فاعجبتهم قالوا له هذا منعطف جديد في جهادكم و أ ن ت م ستنتصرون على روسيا قالوا احمد شينع ا ن ا م ا كنت اظن ان ا لنا القيمه ذ ه ا ل ق ي م ة ا ل ك ب ي ر ة حتى ي ا ت ي عالم اجتماع فرنسي من فرنسا يجلس معي اربع ساعات مشى شهر كامل معلق بين السماء و ا ل أ ر ض حتى ناخذ كيف نحن انتصرنا على أو ك ي فتحنا ف معسكر ب ش و ر وفعلا هذا رجع أ و ل ي ف ي إ ل ى فرنسا و ب د أ يدافع عن الجهاد ا ل أ ف غ ا ن ي و أ ق ي م مؤتمر ل ل ش ي و ع ي ة ا ل ع ا ل م ي ة في ميلانو وحضره أ و ل ي ف ي جاء مستمعا وجاءت ا ل أ ح ز ا ب ا ل ش ي و ع ي ة ا ل ص ي ن ي ة و ا ل ف ر ن س ي ة و ا ل ر و س ي ة وغيرها كلها تدافع عن دخول روسيا إ ل ى أ ف غ ا ن س ت ا ن وان روسيا دخلت لتحرر ا ل إ ن س ا ن من ا ل إ م ب ر ي ا ل ي ة وانها ب د ع و ة و أ ن الذين يقاتلون في داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن الشيوعيون من كل مكان ضد ا ل إ م ب ر ي ا ل ي ي ن وضد الاقطاع وما إ ل ى ذلك استاذا قال أنا أريد خمس دقائق خمس هذا أولدين أريد تفضل وقف أ و ل ي ف ي قال إ ن ا ل م ع ر ك ة في أ ف غ ا ن س ت ا ن بين روسيا وبين ا ل إ س ل ا م ث م ت الجميع ثم أ خ ر ج من جيبه صور الضحايا والمشوهين والطيارات ا ل م ح ط م ة والدبابات ا ل م د م ر ة وما إ ل ى ذلك و أ ف ش ل المؤتمر الشيوعي كله بريطانيا س المصور ن د ي جون التلفازي المشهور المعروف يعني من أ ش ه ر المصورين في العالم ي أ ت ي مرتين ويدخل إ ل ى داخل سالنج داخل بنشير ويذهب مع بانا إ ل ى سالنج ويحضر ا ل م ع ر ك ة ويصور بنفسه ا ل م ع ر ك ة ب ر ي ط ا ن ي يعرض نفسه للموت يقول ساندي بول لا ينام ثلث الشعب البريطاني كل ل ي ل ة إ ل ا أ ن يسمع شيئا جديدا عن أ ف غ ا ن س ت ا ن ثلث الشعب البريطاني أ ح م د ش ا ع يقول لي الكفار استفادوا من جهادنا أ ك ث ر من المسلمين بكثير قلت له كيف قال هذه هذه م د ر س ة و الكفار استفادوا من هذه ا ل م د ر س ة كثيرا قال لذات يوم جاءني شاب س أ ل ت من أ ي ن قال أ ن انا م ل ويسأل عن وعن هذا وعن كل شيء ويسجل عن الدشكة س س و وعن وعن تفكونه ي شي شيء ر عن عن هذا هذا كيف من ا اسمه ع الزكوية قال م س ك ت قلت له أنت بيده له ش و تشتغل مخابرات ولا إيش قال ي أنا ابن وزير الدفاع ا وزير ل س و ي س ر ي اجل وزير الدفاع السويسري أ ر س ل ن ي والدي ل أ د ر س تجربتكم هذه ل أ ن بلادنا ج ب ل ي ة مثل بلادكم ونخشى أ ن تتعرض في يوم من ا ل أ ي ا م لحرب فنريد أ ن نستفيد من تجربتكم رحمة رحمة من العالم الإسلامي يأتي ويسألني ماذا الله الله قالنا واحد أشتهني أن ويسألني تصنعون يأتي عسكر و ا ل ذ ي ن ي ف ه م من و ن العالم ا ل إ س ل ا م ي حتى بعض ا ل ط ي ب ي ن ت ق و ل له ع ن ق ض ي ا ل ف غ ا ن س ت ا ن يقول لك ه ذ ه ح ر ب النجوم ح ر ب النجوم يعني ح ر ب ا ل ق و ى ا ل ك ب ر ى لعب لعبه لعبه ولاد يعني لعبه لعبه لعبه لعبه لعبه لعبه لعبه ل ه لعبه لعبه ل ع ل كجبه هكذا و هو يشرب ببسيكولا ي و ه م ب و ر غ ر ترفل و همبورغر سندوشات اللحم هذه و م بطلوا حتى البيبسيكولا خ ا ص ة في أ م ر ي ك ا البيبسيكولا صاروا لا ي أ خ ذ و ن ه ا بعلب ا ل ك م ي ة ثلاثه لتر لا يشربون الماء ك م ي ة ثلاثه لتر و ه م ب و ر ج ر و ماكدونالد ما اللي هو ص ا ح ب يهودي هذا منتشر في كل أ ن ح ا ء آ ل ا ف المحلات ا ل ت ج ا ر ي ة يبيع الهمبرجر ا و يعني أ ك ث ر محل يبيع في العالم تقريبا أ و في أ م ر ي ك ا على الاقل فهو ي أ ك ل الهمبرجر ا و ويشرب البيبسي كولا ولا غارق في منسف ولا في كبسي ولا في هذا يتحدث عن أ ف غ ا ن س ت ا ن يتجشأ أمريكية أسلحة لكل وما ا س ت ن ر وCIA و إ ل ى ذلك لا يدري أ ن ق ض ي ة أ ف غ ا ن س ت ا ن قد هزت الدنيا ب أ س ر ه ا ا ل آ ن ما يمر أ س ب و ع تقريبا ل الا يمر أسبوع إ و ج ا م ع من الجامعات ا ل أ م ر ي ك ي ة تعقد مؤتمرا تدرس ق ض ي ة أ ف غ ا ن س ت ا ن م ؤ ت م ر تدعو إ ل ي ه كبار العلماء لا يمر أ س ب و ع الكتب تنزل في السوق تتكلم عن ق ض ي ة أ ف غ افغانستان ن ن س ت ا قضية أ ا ل م س ل م ة الجهاد ا ل إ س ل ا م ي هوليوود الحرب ا ل م ق د س ة بعض الجامعات م ت خ ص ص ة ب د ر ا س ة ق ض ي ة أ ف غ ا ن س ت ا ن باستمرار و ي أ ت ي إ ل ي ه ا السياسيون والاقتصاديون وعلماء الاجتماع ويقدمون ا ل أ ب ح ا ث و ت ق د م كلها للرئيس ا ل أ م ر ي ك ي كانوا يظنون أ ن باستطاعته أ ن يقتل ا ل إ س ل ا م ولكن يريدون أ ن يطفئوا نور الله ب ا ف و ا ه ه و ي أ ب ى الله الا أ ن يتم نوره ولو كره الكافرون يريدون أ ن يغطوا الشمس بغربان ولن ي س ت ط ي ع يريدون أ ن ينكروا الشمس في ر ا ب ع ة النهار لن يستطيعوا م والحمد لله رب العالمين في تقدم في كل مكان و ق ض ي ة أ ف غ ا ن س ت ا ن أ ع ط ت ه د ف ع ة ع ظ ي م ة و ق و ي ة إ ل ى ا ل أ م ا م يعني أ ع ط ت للمسلمين م ا د ة ل ل ت ر ب ي ة تكفي ت ر ب ي ة ا ل أ ج ي ا ل خلال ع ش ر ة ك و ر و ن ق ا د م ة يعني لو درست ق ض ي ة أ ف غ ا ن س ت ا ن في حلقات ا ل ت ر ب ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة في داخل الدعوات ا ل إ س ل ا م ي ة في تجمعات الحركات ا ل إ س ل ا م ي ة في داخل ا ل أ س ر والحلقات وغيرها ا لو ت تتبعها الحركات الإسلامية للتربية ي الإسلامية ل درست تكفي وحدها ل ت ر ب ي ة أ ف ض ل جيل عبر هذه القرون ولذلك أ ن ا حريص وأنا حزين جدا أ ن ق ض ي ة أ ف غ ا ن س ت ا ن لم تكتب و أ ن كثيرا من المعارك تحدث يوميا في أ ف غ ا ن س ت ا ن فيها من البطولات ا ل ر ا ئ ع ة ما لم ت ش ه د ا ل ب ش ر ي ة خلال القرون الثلاثه ا ل أ خ ي ر ه تضيع تحت الرمال لا يسجلها أ ح د ولا تجد قلما صادقا يكتبها ولا فما مخلصا يبثها للناس يعني قضية أفغانستان تحتاج إ ل ى أ ك ا د ي م ي ا ت م ت ف ر غ ة تكتب التاريخ أ ك ا د ي م ي ة ع س ك ر ي ة تكتب المعارك ا ل ع س ك ر ي ة التي حصلت في د افغانستان تسجل ا ل أ ح د ا ث والخصائص تحتاج إ ل ى أ ك ا د ي م ي ة ع ل م ي ة أ ك ا د ي م ي ة ت ر ب و ي ة لتكتب عن معاني ا ل ب ط و ل ة عن ا ل ش ج ا ع ة عن الصبر عن ا ل م ع ا ن ا ة عن ا ل م ر ا ر ة هذه كلها حتى تعيد للناس تعيد ل ل ن ا س أن م ا ذ ج ا ل ح ي ا ة من جديد فيقوى ا ل أ م ل في نفوس الجيل والاجيال التي بعدها نحن ا ل آ ن إ ذ ا أ ر د ن ا ان نضرب مثلا عن ا ل ش ج ا ع ة نبحث عن ش ج ا ع ة ح م ز ة ومصعب و ا ل م ث ن ى والقعقاع رضي الله عنهم أ ج م ع ي ن خلاص ع ق م ة ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة لا يوجد قعقاع ثان ي لا يوجد مثند ث ا ن ي ل ا ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة فيها المثنى والقعقاع ف ي ه ا وفيها أ م ث ا ل مصعب ب إ ذ ن الله عز وجل تستطيع أ ن تنجب ب إ ذ ن الله عز وجل هذه نماذج منها ولابد من تجديد النماذج ل إ ح ي ا ء ا ل أ م ل في نفوس الجيل نعم أ و ل ئ ك الصحب الكرام لا نظير لهم في ا ل ب ش ر ي ة صحيح لكن ي ب ق ى التكرار في ا ل أ م ث ل ة خلاص انتهينا لا جديد في تاريخنا لا ن ص ر في حياتنا لا موجود موجود نماذج ج د ي د ة م و ج و د معارك ج د ي د ة هنالك إ ن شاء الله ع ل ى طريق بدر بدور وعن طريق أ ح د كذلك احاد وعلى ن طريق و طريق ا ل أ ح ز ا ب أ ح ز ا ب وعلى طريق خيبر كذلك الكثير الكثير من هذه المعارك تحصل يوميا وفي داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن ونرجو الله عز وجل أ ن يكون ا ل إ خ ل ا ص رائده أما البذل والتضحية والتضحية النماذج التي تفردت بشجاعتها باصدامها هذه م و ج و د ة ا ل آ ن وهذا الدين يقدم بين الحين و ا ل آ خ ر نماذج وهذه الامه أ م ولود و ا ل أ ة الإسلامية لم والأرض لم والأرض الإسلامية خصبة والأرض لا زالت ا لم ل تعقم تنبت أ ز ا اليانعة ر و ت ع ط ا ل ا الناضجة في كل مكان ع و د ة إ ل ى الله عز وجل والحمد لله رب العالمين والجهاد أ ك ث ر عامل من العوامل التي تدفع ا ل أ م ة إ ل ى ا ل أ م ا م والتي تحرك الاجيال والتي تبعث ا ل أ م ل في ع م ا ق الجيل شعب دعائمه الجماجم والدم تتحطم الدنيا ولا ي ت ح ط م إ ن أ ل ف ي ق ذ ي ف ة من كلام لا تساوي ق ذ ي ف ة من حديدي نحن يعني انا يعني أ عشت ف ت ر ة غ ر ب ة ا ل إ س ل ا م غ ر ب ة ع ج ي ب ة لهذا الدين أ ن ا في ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة منذ خ م س ة وثلاثين عاما تقريبا وعمري اثني عشر عاما في ف ت ر ة من الفترات كنا نستحي لا نستطيع أ ن نظهر أ ن ن ا نصلي في ا ل م د ر س ة نعم نعم كنا عندما نعرف أ ن أ س ت ا ذ ا من ا ل أ س ا ت ذ ه يصلي نفرح كثيرا إ ن نتداول بيننا ا ل أ س ت ا ذ الفلاني يصلي نعم أ ر د ت أ ن أ ت ز و ج بحثت عن ف ت ا ة م ت ع ل م ة ترتدي من لباس الشرع ما وجدت في فلسطين كلها م ا اعرف ما, ما, ما, فيه ما فيه في المدارس أ ب د ا بيت و ا ح د ة ترتدي اللبس ا الشرعي في فلسطين كلها لا يوجد وفي شرق ا ل أ ر د ن في المدارس الثانيه لا تجد هذا وفي مصر لا ت س أ ل عن مصر مهم وجدت ب ن ت لابسي منديلا نصف شعرها مبين ونصف شعرها مغطى ق ل ن ا امسك هذه وليه من اولياء الله عز وجل نعم هذه زوجتي عندما تزوجتها كان نصف شعرها, نصف شعرها مغطى وكانت م ع ر ك ة بيني وبين امها عندما ب د أ ن ا نلبسها ج ر ا ب ا ت و ن ل ب س ط و ل ثوبها واصررت على ان تلبس اللباس الشرعي وانتصرت في م ع ر ك ة أشد من معركة أ ف غ ا ن س ت ا ن ف م ا تظن عشنا غ ر ب ة ع ج ي ب ة خ م في م د ي ن ة ج م ي ع أربعة أو خمسة ت ج م د ت ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة خمس ة خ م سنوات س ما دخل واحد جديد في ا ل د ع و ة ا ل إ ع ل ا م مطاردنا في كل مكان عبد الناصر يحارب ا ل إ س ل ا م في كل مكان العمل التمسك ع م للإسلام ل ل ا ب ا ل إ س ل ا م هو عنوان العماله ل ل أ ج ن ب ي خلص ذلك اذا ل ك إ ذ كنت متمسكا بدينك ف أ ن ت عميل إ م ا ل أ م ر ي ك ا أ و لبريطانيا أ و للغرب و أ ج ه ز ة ا ل إ ع ل ا م تعمل قبل ان سقطت ا ل ض ف ة ا ل غ ر ب ي ة ب ث ل ا ث ة أ ش ه ر دخل ا ل ي ن و د ق ر ي ة السموع في ا ل خ ل ي ل ونسفوا فيها ثم انسحبوا وقامت مظاهرات قامت مظاهره ا في ا ل م د ر س ة ا ل د ي ن ي ة ا ل ث ا ن و ي ة كيف يعبرون عن وطنيتهم وحبهم ع ن للوطن وحبهم لزعيم الشعب دخلوا دار ا ل إ خ و ا ن المسلمين حطموا أ ب و ا ب ه ا أ خ ذ و ا الظلال تفسير ا ل ق ر آ ن ومزقوه في الشوارع أ خ ذ و ا المصاحف ومزقوها في الشوارع نثروا أ و ر ا ق المصحف على كل الشارع يطراها الناس في كل مكان طبعا التعبير عن ا ل و ط ن ي ة أ ن تحارب ا ل إ س ل ا م نعم ولذلك برز امثال محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد اصبحوا زعماء للشعب الفلسطيني ش ا ع ر ا ل م ق ا م ه اصبح محمود درويش عندما سقطت د ي ر و ت يصف الله عز وجل س ب ح انه و ت ع ا ل ى انه د ع خمر في خ م ا ر ة في د ي ر و ت ن وشاعر ا ل ث و ر ة قال فيلم ا ن رئيس ا ل ج ا م ع ة أ ر ا د أ ن يثبت تقدمه فكتب هذا المقالح كان الله رمادا كان الله صحابه و أ ص ب ح الله رمادا هكذا التجر على ذات الله عز وجل ف ا ل ح ق ي ق ة الهجمه على ا ل إ س ل ا م كانت ش د ي د ة جدا واستطاعوا أ ن يذبحوا ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه لم يكن في ا ل س ا ح ة إ ل ا ح ر ك ة ا ل إ خ و ا ن المسلمين فصاروا إذا أرادوا يذبحوا الإسلام أن يذبحون الدعاء فيذبحون ا ل إ س ل ا م نفسه اذا ارادوا ان نضرب ا ل إ خ و ا ن يقولون ع م ل اننا لا ل ي ق و و ح ن لا إ س ل م نريد أ ن نحاربه لا سيد قطب هذا عميل وليوم العرب لي هذا أنا إذاعة مديرها هذا أحمد سعيد كان ينبح لي نهار قال سيد سيد سمعت سعيد ينبح أعدم أحمد أعدلنا سيد قطب قطب قتلنا قطب أن نحن صوت ل أ ن ه كان يريد أ ن ينسف يز... م ح ط ة القران آ ن ل ك ر يريد ي سيد م كتب أ ينسف محطة الكريم ق ر آ ن ا ل ويريد أ ن ينسف القناطر ا ل خ ي ر ي ة ويريد أ ن يقتل أ م كلثوم وعبد الحليم حافظ وبالاخير و إ ل ى جهنم وبئس المصير هذا التعليق على قتل سيد قطب والناس كانوا فرحين أنهم يبدعون ع ان المسلمين ل او ا ء ي ب ع لان المنتصر هو حبيب الشعب والذين يقتلون ه م ن اعداء الشعب هؤلاء العملاء ا للغرب ع م ا ء ل ل و م س ك عبد الناصر اعلن في يوم من الايام انه مسك القى ل ل ق من روسيا ع ا ل ف ا الاخوان المسلمين اعلم من اكتشاف المؤامرة من روسيا وقالوا و ل ن يعطون المره الاولى فلن نعطوا المره ا ل ث ا ن ي الدعاء في داخل ا ل في س ج والناس ن و فرحون فالله عز وجل انتقم منهم ا ن ت ق من الناس عندما سكتوا